هذه المره اريد ان اكلمكم عن القديس العظيم بولس الرسول رسول الجهاد الذي عمل الله فيه بقوه وجعل يبشر في كل الأرض باسم المسيح ونال اكليل الشهاده على اسمه بولس تقريبا تولد في سنة 8 أو 9 قبل الميلاد بعد الميلاد يعني أصغر من المسيح في الجسد سب 8-9 سنين احتفل في الكنيسة الغربية والكنائس الغربية بعام بولس الرسول في بداية الألفية يعني الثالثة لميلاده وكان العام كله عام كراهية عن حياة وبشارة القديس بولس الرسول ولاهوت بولس الرسول القديس بولس الرسول لم يكن من الاثني عشر رسولا ولا لم ولم يكن ايضا من السبعين رسول ولا راى المسيح في حياته ولكنه يعد من اعظم الرسل واستشهد وهو القديس بطرس الرسول في يوم واحد إن شاء الله في عيد آباء الرسل نحكي عن بطرس وبولس ومقارنة بينهم نحن نقف أمام بولس هذا الرسول العظيم خاشعين شاكرين الله الذي عمل بروحه القدوس في هذا القديس لم يكن من الرسل ولكنه حسب أعظم الرسل هو نفسه قال عن نفسه أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا لاني اضطعت كنيسة الله لكني رحمت لاني فعلت هذا في جهل مع عدم إيمان ونحن في خطايانا نعمل خطيئة في جهل مع عدم إيمان ولذلك نطلب نراحم الله الذي يعمل فينا والذي عمل في بولس الرسول وقال له عندما ظهر له في الطريق إلى دمشق شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس صعب علينا أن نقاوم عمل الروح القدس داخلنا الذي يدعونا إلى التوبة والشهادة الحسنة لاسم ربنا يسوع المسيح قال له بولس: من أنت يا رب؟ قال له أنا هو يسوع الناصري الذي أنت تضطهد أي أن الذين يضايقوننا لكوننا مسيحيين يضطهدون المسيح ذاته لأننا نحن من لحمه ومن عظامه كما يقول بولس الرسول الذي يضطهدنا يضطهده هو والله قوي وقادر ولكنه صبور رحوم عجيب انت يا رب في عملك تستطيع ان تغير حتى المضطهدين للكنيسه وتحولهم إلى قديسين وكارزين ذهب إلى دمشق وهناك كلم الرب حنانيا الرسول وقال له إنه شاول هيبعث استدعيك روح له قال يا ربي أنا سمعت عنه إنه بيطهد الكنيسه وإنه اتى برسائل من رؤساء الكهنة ليسوقنا إلى اورشليم لنحاكم هناك قال له الرب إن هذا لي إناء مختارا يحمل اسمي أمام ملوك وأمم وبني إسرائيل وبالحقيقة كان هو إناء مختارا من الله لأن الذين سبق فعرفهم سبق فدعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا كما يقول بولس الرسول دعانا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين في المحبه وهذا ما فعله مع بولس اعتمد اعترف واعتمد واغتسل من خطاياه كما قال له حنانيا وذهب إلى البريه ثلاثه سنوات وهو يوازن بين تعليمه وكان بولس الرسول فريسيا من بني سبط بن, بن وكان تعلم لما عند قدمي غملائيل اعظم معلمي التلمود في وقته وكان قد تسقف بالعلوم اليونانية والعبرانية ولكنه بيقول كده ما كان لي ربحا فقد حسبته خساره لاربح المسيح واوجد فيه تركه اهله بل واضطهدوه وبني جنسه عادوه ولكنه من اجل المسيح حسب ما كان له ربحا خساره ونفايه ليربح المسيح ويوجد فيه القديس بولس بعدما عرف المسيح ذهب إلى إمطاق حيث تعمد وبشر هناك وأخذه برنابا وقدمه للكنيسة على أنه بولس الجديد ابن المسيح الذي يكرز باسمه ثم أتى إلى اورشليم ليرى أعمدة الكنيسة بطرس ويعقوب ويوحنا ومكث خمسة عشر يوما بينهم وكانوا يتعجبون إن الذي كان يطهّد الكنيسة يتحول إلى مدافع عن الإيمان المسيحي وكارث باسم المسيح. فالله نعمته مغيرة ومحررة وغافره يستطيع أن يغير ويحرر يستطيع أن يقوي في الضعف. وهو بولس الذي قال اما اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء اختار الجهلاء ليخزي بهم الحكماء اختار الاغنياء والمزدرى وغير الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه نعم الله اختار بطر الصياد السمك وجعله من اعمده الكنيسة الرسولية واختار بولس الذي كان يضطهد الكنيسة وعندما ذهب ليبشر لم يذهب ليبشر بحكمة الكلام الحكمة الإنسانية المقنع، قال أما ناديتكم أبشركم ما كنتش بأبشركم بكلام الفلسفة ولكن كنت أكرز أمامكم وبينكم بالمسيح يسوع مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة أما لنا نحن المخلصون فبالمسيح يسوع قوة الله وحكمة الله ذهب ليبشر في كل العالم لا سلاح له إلا سلاح الإيمان وبهذا الإيمان كان يصنع المعجزات رأيناه في البراكسيس هنا أما كان في فلقي وحد بها روح شيطاني للسحر للعرافة كانت تأتي مواليها رزق كثير من هذه الصناعة فعندما رأت بولس وسيلة أعدت تصرخ وتقول إن هؤلاء الرجال يبشرونكم بالله وكانت تزعي كثيرا إحنا مش عايزين حتى الشياطين تشهد لنا إحنا عايزين شهادة الله أعظم من شهادة الناس فقال بولس الرسول للروح النجس أنا أمرت باسم المسيح يسوع أن تخرج منها فخرج في تلك الشباعة فلما رأى مواليها ان ربحهم خلاص بطلت تعرف, تعرف الغيب تعرف تقول للناس أمسكوهما وجروهما إلى السوق إلى الحكام وقال أن هؤلاء الرجال يهوديان يبلبلان مدينتنا ويغنادون لنا بعوائد لا يجوز لنا أن نتمسك بها ولا أن نعرفها فقامت جمع على بولس والسيلة ومزق الولاة ثيابهما وأمر أن يضربا بالعصي فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن وأوسوا حافظ السجن انه يدير باله يشدد عليهم الحراسة ووضع أرجلهم في المقترة واذا كان في نحو الليل وهم مضربين ووقفين بحط المقترة كان يحطوا رجل من هنا ورجل من هنا ويربطوهم من وراء يعني اللي مسجون ما يقدرش ينام ولا يقعد وهم في السجن كان بالليل بيقول كده الإنجيل كان ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونين يسمعونهم تصلي وتسبح ربنا على ايه؟ ده انت مسجون وفي المقطره ليه؟ ولكن هذه يا نعمة الله العاملة فينا حينئذ سابقتة حصلت زلزلة عظيمه وتزعزعت اساسات السجن وانفتحت الابواب كلها وإن فقت قيوده ولما استيقظ حافظ السجن كان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا فقال له بولس لا تفعل بنفسك شيء رديء لأننا جميعا هاهنا حينئذ اخرجهما حافظ السجن وقال لهم ماذا ينبغي لي أن أعمل لكي ما أخلص قال له بولس الرسول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك وكلماه وجميع أهله بكلمة الرب فأخذهم في تلك الليلة وغسلهما من الجراحات واعتمد هو والذي له عجبا أن المسجون يكون أقوى من سجانيه وعندما أتوا في الصباح وأرادوا أن يصليقونهما لأنهم علما أنهم رومانيان قال لهم بولس الرسول ضربتونا قدام الجمع واتطلعون سرا ما ينفعش كده إحنا ما عملناش حل ولا وجدتمونا مجدفين في بدينته وانطلق من هناك وبشر حتى في روما بكلمة الله بولس قعد حوالي خمسة وثلاثين سنة بعد إيمانه بالمسيح كل الوقت يكرز ببشارة الملكون من بلد البلد وكان كمان مش بيسكل على الكنائس كان يعمل بصناعة الخيام وقال كده حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها تلك اليدان هذا الإنسان العفيف النفس أراد الله أن يعزيه وأخذه إلى الفردوس ورأى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر بولس الرسول الفيلسوف المسيحي الذي أسس كنائس في كل العالم لم يتكلم بكلام الفلسفة البشرية المقنع ولكنه كان يتكلم مسوقا بالروح القدس دي سر عظمة الإنسان المسيحي إنه حتى ما بيتكلم وحتى ما بيروح مكان بيبقى مدفوع من الروح القدس مش حسب هواه ده مرة كان عايز يروح بلد بيقول كده فمنعني الروح ومرة تانية ظهر له زي رجل يقول له أعبر إلى ما في فلما ظهرت له هذه الرؤيا علم ان الرب قد دعاه للعمل في مقدونيا بولس الرسول في مره كان بيوعظ وبعدين لغايه طول الوعظه لغايه منتصف الليل فكان في واحد شاب اسمه تيفيت تساعد في الطاوله فوق وقع ومات جاء بابته مات حملوه ميتا فقال لهم بولس لا تخافوا وصل عليه وأقامه من الموت. بولس الرسول الذي تكلم عن الإيمان وعن المحبة كأعظم الفضائل. بولس الرسول دعانا إلى الفرح بالرب وقال لنا افرحوا بالرب كل حين. وقول لكم أيضا افرحوا. الإنسان الروح يفرح بخلاص المسيح. يفرح بالمراس المعد للمسيح في ملكوت السماوات يفرح حتى في جهاده وضيقاته لأنه كما قال بولس الرسول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح ونفتخر بالضيقات عالمين أن الضيقة تنشئ صبرا والصبر تذكية والتذكية رجاء والرجاء لا يختف. لأن محبة الله قد انتكبت في قلوبنا بالروح القدس المرسل لنا من قبل الله أو المعطى لنا من قبل الله بولس الذي تكلم عن الصبر الذي قال عنه سيد المسيح في هذا الإنجيل في هذا اليوم بصبركم تقتنون أنفسكم ومن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص بركه ابينا القديس العظيم بولس الرسول لسان العثر كما تلقبه الكنيسه فلتكن معنا ومعكم ومع كنيسه الله من الآن وإلى الأبد أمين, أمين.